قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم مي يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 وأوحى إلي هذا القرآن لأُذِركم به وما بلغ أإنكم لا تشهدون أنما عَلَّاهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قالوا وَاللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفَؤُ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا مَا مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا سأ ما يزرون وَمَلْحَيَاتُ الْدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَلَدَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا الذي الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ بآيات بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطين بجناحي إلا أمم أمثالكم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم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 إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يقافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه, ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أها غنائمن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ص بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله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 وانتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن عدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما قالوا كانوا يكفرون قل أنا دع من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَاةِ نَاءَ قُلْ إِنَّهُ دَالَ اللَّهِ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوَّهُ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 في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا مِنْ قبل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 قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس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 وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرة نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعها قن وندانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبيه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينع إن في ذالكم لآيات آيات لقوم يؤمنون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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِي أَئِمَّتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الْظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أي يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَأْ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله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 أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟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 قل لا أجد في ما أُوحى إليّ محراً على طاعمي طعمه إلا أي يكون ميتة إلا أي يكون أَوْ أو دم مصفحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهلا لغير الله به فمن اضطر غير باقي ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ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 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قنتظروا إن منتظروا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 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلّونكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم